بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعاه فجعله غفاء أحواه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 وشج و يتجنن بها الاشفاء الذي يطل نار الكبر ثم لا يموت فيها ولا يحيا ودا افلح من تذكر وذكر اسم ربي